اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا فأتمن نعمتك علينا اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمنا إنك أنت العلي العظيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا زخ العلم والأدب والعمل بما نعلم فنرحب إخواننا أخواتنا في حلقة جديدة من حلقات قواعد فقه البيوع وكما سطرت لكم أختوكم هذه رسالة وهي لأهمي مكان أن أنا إن شاء الله سيكون مسك الختام في رسالة صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الاختبار إن شاء الله سيكون 25 شعبان يوم 25 شعبان اختبار في الرسالة. ثم أجمل أن نستقبل شهر رمضان بالعلم والعمل. ما أجمل أن نستقبل الشهر وقد أتم الله عز لنا وقد أثمر الله عزّا لنا بفضله إتم الرسالة. فيكون يكون يعني هذه خير بداية مع شهر كريم شهر شهر فضيل. فكما ذكرت ما أجمل أن نستهل شهرنا بالعلم والعمل بالعلم بدراسة هذه المسائل المهمة من الصيام وكذلك بالعمل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أي على علم فالمرء في طريقه إلى الله عز وجل كان متعلما كان معلما كان عاملا يحتاج إلى العلم وإلا فما زلت أقدام ولا ضلت افهام إلا بالجهل لذلك إن شاء الله سيكون في يعني اختبار في رساله وهذا الاختبار سيكون اختبار موحد بمعنى إيه بمعنى سيكون في مجلس واحد في وقت البث المباشر ليس هناك اعتقال الاختبار ومهل... لا لا لا سيكون اختبار مثلا يحدد كما ذكرنا يوم 25 شعبان مثلا في الساعة العاشرة فالجميع يجتمع بالورقة أو بالأوراق والقلم ونملي الأسئلة ويكون الاختبار في نفس المجلس ولن نعطي أحدا فرصة للتأخير أو الأعذار لا من أراد أن يدخل الاختبار فيكون في المجلس الذي محدده. لمجال تأخير للغد ولا بعد الغد ولا بعد أسبوع لا. لأننا كما ذكرنا إن شاء الله يعني إي هناك ميثاق لابد أن نلتزم به. من الآن أنا أخبركم قبلها يعني بنحو شهرين تقريبا. من الآن نستعد من نذاك من الآن. أولا بأول. عندكم الرسالة عندكم الإضافات الفائدة فلا أجد لأحداً. أن يعتذر أو أن يتخلف عن الاختبار والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن نبدأ ثم تعقيب على ما قلته أنا تفضل هل من تعقيب على ما قلته الآن ف... الحاضر يبلغ الغائب وعليكم السلام الحاضر يبلغ الغائب الاختبار سيكون إلى ما انتهينا إليه إن أتم الله لنا النعم وانتهينا الرسالة فيها يعني نسأل الله ذلك وإلا فسيكون إلى الحد الذي وقفنا إليه لم يفهم كيف في المجلس اه لم نفهم يعني ايه في في المجلس يعني مثلا سيكون في وقت البث المباشر مثلا نفترض مثلا كان اليوم الساعه 10 ها بتجهزوا الورق ونملي الاسئله وفي نفس المجلس الكل يختبس لما جالي اعطى الاسئله وغدا ساتي بالاجابه وبعد غد لا لا لا في نفس المجلس سيكون املاء الاسئله ها ثم نترككم نحو من ساعه ثم ترسل الإجابات، مثل بتصوير الورق أوش أو كما نتفق على الطريقة. المهم في ذلك أن يكون الخلاص في نفس المجلس. نعم هذا أفضل لأننا يعني انا خبرت الخلاص القدرات والمهام فمسألة تأجيل الامتحان هذا يعني لا يجدي. نبدأ في مسألة عندكم الآن رابط الرسالة هذا هو رابط رسالة البيوع قواعد البينات في تقريب فقه المعاملات هذا هو الرابط عندكم الآن ونبدأ وكما تعودنا لا بيقول اختبار الصيام إلى حيث وقفنا في شهر شعبان أنا أقول بالمنوع الاختبار 25 شعبان سيكون الاختبار يوم 25 شعبان إلى الحد الذي وقفنا عنده في يوم هذا الدرس إذا هو يوم 25 شعبان ننظر إلى إنتهينا الرسالة فبيها ونعلم وإلا فسيكون الاختبار إلى الحد الذي انتهينا عنده في يوم 25 شعبان كده واضح على الأعظم فان شاء الله يعني من سيدخل الأخبار ويأتي بدرجة يعني مرضية نجيزه في الرسالة ويقول يعني اهلا لتدريس المسائل التي ذكرناها وإلا في مجرد في مجرد السماع، مجرد الحضور مجرد التبرك بمجالس العلم هذا لا يثمر شيئا قد يحصل الإنسان على أن يكتب اسمه في السامعين لكن الثمرة لا تأتي إلا بالاستماع، التدبر، الكتابة، المذاكرة والاشتبار. هي منظومة متكاملة. إذا اختل منها ركن، فلا تسألن عن الباقي. كما ذكرنا أن يعني هذا إنما نزديه لكم لأنكم حملتمون أمانة وهي أنكم بتواضعكم تجلسون إلينا. هذا يعني احساني منكم فجزاكم الله خيرا لأننا كلنا في يعني طبقه واحده نحن نتضارب في عقيدة في في في الفقه في كان كلها مدرسات بيننا وبينكم والله اعلم والله أعلم من المقدم ومن المؤخر الله أعلم من المقبول ومن المردود الله أعلم من يقبل ومن يرد هذا لا يعلمه إلا الله ليس بالصداره وليست بالشهرة إلى الله مشتاكه سؤال الحلقة اليوم بيقول سؤال الحلقة اليوم طبعا سؤال الحلقة الامس الجواب عنه حيكون في درس الصيام الحدي اللي جاي إن شاء الله إن أحيانا الله سؤال الكلام بارح اللي هو ما جواب عنه إلا قليل فإن شاء الله يأتي الجواب المرة القادمة يوم الأحد سؤال حلقة اليوم إن شاء الله نجيبه النهاردة في درس اليوم نجيب عليه معكم طبعا سؤال لكم ليس لي سؤال حلقة اليوم يقول ليس كل بيع يصح بالتراضي وليس كل بيع يبطل بالإكراه لا لا لا, لا هو لا لا لا درس سؤال بتاع الصيام سيكون في درس الصيام سؤال اليوم معلق بالبيوع وهذه أيضا هذا السؤال أيضا ليس من بنات أفكاره وليس يعني كل هذه الأسئلة لتعلموا الذي لا يعلم فليعلم هذه الأسئلة أنتم قادرون تموها مع بالفعل فليست مسألة يعني آه... تعزيز مثلا استغفر هذه مسائل نعم ماشي نرسل على الصفحه ماشي. نرسل على الصفحه لا نثيرها سؤال اليوم ليس كل بيع يصح بالترابي وليس كل بيع يبطل بالاكراه ال... هذه قاعده المطلوب طبق ذلك بالأمثلة طبق ذلك بالأمثلة اليوم بإذن الله مع القاعدة الثانية صفحة عندي صفحه صفحة خمسة وتلاتين القاعدة الثانية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة الثانية تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إيش محمد أسئلة فالصياح يكون حد جاء يجب عنه إن شاء الله نعم قاعدة اليوم بتقول العبرة أي أن الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم العبرة أي ما يعتبره الشرع في تحليله أو في تحريمه العبرة في العقود العقود هي عقود المعاملات من بيع من إجارة من رهن من مضاربة إلى غير ذلك من إجارة من بيع العمرة في العقود بالمقاصد المقصد هو نية المرء والمعاني أي ما يعنيه في داخله لا بالألفاظ ولا بالمباني ولا بالمباني اللفظ هو ما تلفظ به هي والمبنى هو المعاني هي المعاني هذه المعاني هي من قواعد علم البيوع ولا نبعد أن نقول أن يعني ما يزيد عن 90% من مدرستنا في شقه البيوع والمعاملات لا يخلو منه استعمال هذه الفائدة العبرات في العقود بالمقاصد والمعاني أي ماذا تقصد أيها البائع أيها المشتري ماذا تعني بلفظك فأنا أقصد يعني الشارع لا ينظر إلى مجرد اللفظ ولا مجرد نبذ الكلمة، إنما يقصد إلى نيتك، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذه قاعدة عظيمة تشير إلى أن ما يعتبره الشارع في حكمه عندما يحرم أو يحلل، فإنه يبنى على نية البائع أو المشتري، على ما يعنيه لا ما يتلفظ به وإلا كم من الفاظ تحمل فيه. نياتها سؤنية وخبث طوية كان من الفاظ الظاهرة تحمل في داخلها سؤنية وخبث طوية هذه القاعدة قاعدة الباب اليوم لها الفاظ أخر قد يعبر عنها بقولهم العبرة بما أضمر من الإضمار لا بما أظهر من الإضمار العبرة بما أضمر لا بما أظهر. إذن هذا هو المعنى العام القاعدة دليلها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات نعم العبرة بما أضمر لا بما أظهر اختلفت الألفاظ والمعنى العام القاعدة واحد فهنا نسلم اعتبر ان النيه في العمل انما الاعمال بالنيات وإنما لكل مريء مهنوه لذلك بيقول شيخ الاسلام البتاني يقول النيات معتبره في العقود النيات معتبره في العقود ها واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكرناه لذلك يقول ايضا حديث شيخ الاسلام بيقول حديث انما العمل بالنيات قال هذا أصل في إبطال الحيل أصل في إبطال الحيل بمعنى ايه معنى أن الذي يتظاهر بنوع ما من المعامله في الظاهر وكانت في نيته ها حيله معينه نقول الشرع هل يعامله بالظاهر لا انما يعامله باصل نيته فقد يحكم الشرع على نركز مع بعض نركز مع بعض قد قد قد يحكم الشرع على جمله من البيوع بانها محرمه مع انها في ظاهرها عند الظاهر لا شيء فيها ولكن عندما نغوص والفقي غواص الفقي غواص في المسائل الشرعية ها وإلا فالذي ينظر إلى الأمو بظاهرها دون أن يقف على اصلها قد يخطئ كثيرا في الفتوى إذن بناء على هذه القاعدة قاعدة إنما القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالأفاض المباني بناء على هذه القاعدة نرى أن الشرع قد حكم على جملة من البيوعات أنها محظمة لما لأن الشرع هنا نظر إلى إيه إلى نية البائع والمشتري مثلوا في ذلك ببيع العينة بيع العينة نأتي بالورقة والقلم كما تعودنا في كل درس أن المعتمد ليس فقط أن نأتي بالمذكره ونضعها على الجهاد على الجهاز وننظر إليها ونسمع لا بد من الكتابة من أراد حقا الفهم لا بد أن يجمع بين كتابته وبين تدبره وبين استماعه ان أن يأتي ويقبل على الدرس بكليته بك... آه. مش بكليته بكلية أن يقبل على الدرس بكلية، يعني كلية الحواس. ها لذا قال الله إن في ذلك إن في ذلك لذكره لمن كان له قلب ها أو ألقى سمعة وهو شيء. نعم. بقدر ما تقبل على كتاب الله بقدر ما تخرج منه بفوائض. وإلا فكل الناس يغدو. فكل الناس يغضو إلى كتاب الله فمنهم من يخرج سفر اليدين ومنهم من يخرج بسلاسل من الفوائد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعود إلى مسألة العبر في العقود بالمقاصد المعاني وليس بإلصاب ما مثل ذلك ببيع العينة بيع العينة عندنا أيمن ومحمد الصديق نظر امثله مثلا ومحمد جابر اشخاص ثلاثه عندنا نرجع المثال الاول شخصان فقط نترك الثلاثه في المثال القادم المثال الاول عندنا ايمن مثلا ومحمد صديق فايمن يحتاج الى مال ولم يجد من يقرضه ومحمد صديق مثلا يعمل في تجارة الأجهزة فإذا ذهب ايمن إلى محمد صديق فقال له أقرضني مئة وسوف أردها لك مئة وخمسين. فهذا ربا صريح لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطق فيه عن ذلك فيأتون بخيلة وهي يذهب أيمن إلى محمد فيقول أريد أن أشتري منك هذه الثلاجة التي عندك التي عندك فيقول نعم سوف أشتريها سوف أبيعها لك فيقول أيمن ولكن سوف أشتريها منك منجمة بالتقسيط، لأنني لا أملك شراءها نقدا دفعة واحدة سوف أشتريها منك إيه منجمة بالتقسيط. فقال صاحب الثلاجة محمد الصديق قال هي نقدا بألف مثلا وبالتقسيط بألف وخمسمائة. فيقول اتفقنا خذ الآن مئتين خذ الآن إيه مئتين واعطيني الثلاجة وفي كل شهر واعطيك من المال. يبقى كده ايمن اخذ الثلاجه ودفع 200 يبقى عليه مثل 1300 وفي كل شهر سوف يعطيه قسطا من المال ثم يقول ايمن الثلاجه كما هي لم تفتح اصلا فيقول ايمن لمحمد صديق تشتري مني هذه السلاجة هو اشتراها ثم يريد أن يبيعها نقدا لصاحبها مرة أخرى فيقول له أشتريها منك بكم؟ قال أشتريها منك بـ 800. هذا يسمى في السوق بحرق البضاعة حرق إيه؟ البضاعة فاذا صاحب الثلاجه الذي اشتراه الذي باعها في نفس الواق في نفس المجلس منجمة بالتقسيط بألف وخمسمئة سوف يشتريها من أيمن نقدا بثمانمائة بثمانمائة فهذا يسمى العينة إذا هنا عندنا ظاهر وعندنا باطل وش الظاهر الظاهر أن أيمن أراد أن يشتري ثلاجة والأرض في البوعات الحل فاشترى ثلاجة ثم بدأ له أن يبيعها لصاحبها الأول فالظاهر في ظهر المعاملة أن أيمن كان يحتاج إلى ثلاجة حقا هذا ظهر المعاملة فاشتراها ثم بدأ له أن يبيعها بالنقد على صاحبها الأول ولكن إذن هنا عندنا عندنا, عندنا أمران ظاهر وباطن وين الظاهر ؟ الظاهر أنهما معاملتان صحيحتان الأولى كانت بالتقسيط منجمة والثانية كانت نقدا وأحل الله البيو حرم العذاب وهذه في ظاهرها معاملة صحيحة. ولكن الشرع لم ينظر إلى مجرد الألفاظ والمباني، إنما نظر إلى أصل النية. إنما الأعمال بالنيات لما؟ لأن أي في حقه الأمر هو ما أراد الثلاج أصلا إنما كان يراد إنما أراد سيولة راد مال فلو ذهب إلى صاحب المعرض وقال أقربني مالا وسوف أرده إليك بالزيادة فهذا ربا صريح فتحايل كما قال ابن عباس مال بمال بينهما حرير تحايل فهذه الصورة في ظاهرها الرحمة أو باطنها لها في ظاهرها أنها معاملة في البيع والشراء وفي باطنها هذا قرض ها من صاحب المعرض سوف يعود إليه بالزيادة في ظاهرها أنها معاملة بيع وشراء هذه الثلاجة ويعود إليه مرة أخرى فيشتريها وفي الباطن هذا في حقيقته قرض لأن ركزوا معي صاحب الثلاجة اشتراها نقداً من أي بكام بكم؟ بثمانمائة وسوف يعود إليه المال منجماً كل شهر شيئاً ما فسيعود إليه مثلاً الثمانمائة ستعود إليه ألف وخمسمائة إلا هو تمني المنجم الذي كان في أول المعاملة وهذا بيع العينة كبيرة من الكبائر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وراضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلّى الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجع دينكم فجمهور علماء قالوا هذه كبيرة من كبائر هذه حيلة وهذا غباء من الـ من, الـ من الشخص الإنسان يتحايل على ربي ها الله عليم خبير يا خائنة الأعين ليست مجرد النظر المحرمة بل خائنة الأعين وما تخف ما هي خائنة الأعين؟ خائنة الأعين أن الإنسان يدعي مثلاً أنه لا ينظر إلى إلى مرأة وهو ينظر من من طرف العين. أتغضب أتغضب ربك عز وجل؟ يقول أيوب استقتني يعاملون الله أو يخادعون الله كما يغضب الصبيان. آي بالله. فبيع العين في ظاهره أنها معاملتان الأولى نقل. نعم نعم آس سأتيت سأت. لا تتعجل فيهم سادي المثال واضح ولا نعيد بيع العينة ضربنا مثال على ذلك وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نعيد غير واضح ها نعيد غير واضح نعيد غير واضح تمام بيع العينة يبنى على معاملتي الأولى ان الشخص الذي أراد مالا ولم يجد من يقرضه يذهب ليشتري سلعة ما. هو مثلا 200 جنيه بس 200 جنيه بس مثلا ها فهو عايز 1000 جنيه يريد مال في إيده ومعامتين بس من اصل كام من أصل ألف جنيه هو معاه ميتين ويريد ألف جنيه مثلا ف بالمتين اللي معاه بيروح بيشتري سلعة بالتقسيط فبيدفع مقدم السلعة اللي هو متين دي مثلا ها ويأخذ السلعة ثم بيبيع بي السلعة على نفس البائع نفس التاج اللي هو اشتراه منه هيبيعها له مرة أخرى بس هيباع له هيبيعها له نقداً بثمن أقل زي ما قلنا التلاجة اللي هو اشتراها بألف ونص بالتقسيط هيبيعها بتمنمية كاش نقدا بيبيعها على نفس الشخص بسعر منتهى بسعر اقل لماذا؟ ما ها لانه محتاج الى سيوله معاه 200 مثلا ومحتاج 1000 فبال200 اللي معاه بيشتري سلعه بيدفع مقدم السلعه ويبيعها على ناس بقول له ايه على نفس الشخص هذا يسمى العينة بسعر اقل يستفيد منه الناس وسوف هو اخذ مثل البائع السلعه بثمن اقل ها وسيبقى في ذمتي لصاحب السلعة ايه اقساط يدفعها في كل شهر ففي مجموع المعاملتين الأولى والثانية ترى أن هذا الرجل الذي تعامل بالعينة في الحقيقة هذه معاملة ربوية فوقرد سوف يعيده بالزيادة فهم تحايلوا على الله عز وجل وجعلوا جعلوا هذه السلاجة حيلة للقرد الربوي. لو بعى شخص آخر حيت كايد وتحاول الصبر هذا لذلك ها ابن القيم بي هذا هذا لسه حكير عن ما قال ابن القيم الصحابة قال ابن القيم سما الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده الرداء خداع لله ها إذا الصحابة سموه هذا المعاملة إيه خداع لله عز وجل ها والله لا يخادع يخاطبون الله وهو خاضعهم لذلك سجّمون علماء قالوا بيع العينة بيع محرم. طب هنا عندنا إشكال، عندنا إشكال. بينقل عن الإمام الشافعي أنه جوز بيع العينة. نعم. وابن القيم يدافع عن الإمام الشافعي في ذلك. فيقول ابن القيم من ادعى أن الشافعية يجوز بيع العينة فالشافعي حديجه عند ربه يوم القيامة وهنا سؤال هل فعلا الشافعي يجوز بيع العينة نقول لا وحشا إنما الصورة التي جوزها الشافعي هي الصورة التي لاقع فيها تحايل يعني إيه صورة يقع فيها تحايل بنفس المثال اللي احنا ذكرناه قريبا ايمن يريد المال فتظاهر أنه يشتري السلعة ثم يبيعها على نفس الرجل الشفعي هنا قال إن كان الأمر لم يكن عن حيلة فالبيع جائز ما معنى الأمر لم يكن عن حيلة بمعنى أن الشخص لو مثلا أي من مثلا ها حقا كان يريد سلالة ها زوجته قالت تريد سلالة لأن سلالة التي عندنا مثلا ليست جيدة فحينما اشترى كان حقا في أصل النية هنا الشافعي نظر إلى النية حقا كان يريد السلاجة ولكن بعد أن اشتراها ها جاءه أمر عارض ووقع له مثل مشكلة في أمر فاحتاج إلى ما الحق هو عند أصل شراء السلاجة كان والنما نعمل كان في أصل نيته حقا يريد المال يعني يريد السلعة وليس المال ولكن طرع له طارد وعارض، فاضطر لسماع المتطردة. اضطر إلى أن يبيع الثلاجة، ها، بثمن أقل، ولم يكن الأمر عن حيلة. إذا فالعينة التي جوّزها الشافعي هي التي خلت من الحيلة. وكان، ها، وكان كلا البيعين لم يكن فيه تحايل، بل كان في أصل نيته يريد السلعة ولا يريد المال. وصلت كده مثال آخر من البيوعات التي يقع فيها حيلة وفيها الشرع بينظر إلى نية المرء لا إلى لفظه ولا إلى فعله بيع التورق بالقاف التورق من الورق والفضة كما قال عز وجل فبعث أحدكم بورقكم هذه الورق والفضة التورق هي نفس مثال بيع العينة ولكن فيها أن الشخص لو أي مثلا يقول سوف أخرج من هذا الخلاف، فيأتي ها إلى محمد صديق يشتري منه سلaja هو أصله لا يريد السلaja ولكن يريد مال في الأصل أم يريد المال؟ فبيشتري السلaja ها ويذهب إلى بائع آخر يبيع سلع وأجهزة كهربائية مثلا ها ومنزلية فيبيع السلaja على طرف ثالث معرض آخر يذهب إليه إذن السيارة هي هي التي اشترى بها السلاجة من محمد صديق أخذ السيارة بالسلاجة وذهب إلى معرض آخر فباعها نقدا بثمن أقل هذه المسألة للأمانة الجمهور على جواز بيع الطارق إنما حرمها شيخ الإسلام وابن القيم أيضا وقالوا هي عينة ثلاثية وهذا وهذا مروي عن أحمد أنهم قالوا سواء باعها على نفس الشخص أو باعها على طرف ثالث هي في حقيقتها بيع العينين والجمهور على جواد هذه الصورة ولكن مجاله مجال ترجيح ولكن نحن نضيف أمسلا على قاعدة الباب والتي يعني نريد فيها أن نوضح أن النشر حينما ينظر إلى المعاملات من بيع، من شراء، من إجارة من رهن، وهذا ننظر إلى نية الشخص لا إلى مجرد المبنى ولا اللظم فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وصلت كده؟ لكن طبعا التورق أخف حالاً ها معنى إنسان مثلاً يحتاج إلى مال وإلا سيسجل مثلاً عليه قرد مثلا عليه مال وعليه كمبيلات شكات وسوف يزجن إن لم يسدد ما عليه يدفع حبس الحبس كما يقال فله أن يلجأ إلى هذه المعاملة مثل هذا التولق وليس العينة التولق نوائي يذهب إلى طرف ثالث سيبيع عليه هذه السلعة وصدد الحمد لله حمد لله السلام بارك الله فيك يا شيخ محمد إذن الحاصل أن كل حيلة في شرع الله عز وجل فقد حيلة كل حيلة محرمة وإلا فالحيل حاضر حاضر حاضر المعام الدينجيني حيبيع على نفس الرجل الذي اجترامه السباجة الخسران في الآخر حيات فعرصات تمام يبقى لو حيبيع على نفس الشخص هو هذا الهيدة لعينة المحرمة والتقلق أن ينظر إلى طرف ثالث فيبيعها عليه إذن فالشرع صرع الحيل أي حيل الحيل محلمة وإلا فهناك في ما في باب مثلا البيوعات حيل جائزة وضربنا على ذلك مثلا ها من يذكرنا بحيلة جائزة في البيوع الراجح تطرق قول الجمهور أنها جائزة وخاصة عند الحاجة يعني القول الوسط والله أعلم في ذلك مثل تطرق لا نجوزها لا نقول بتجاوزها على الإطلاق، ولا تمنع الإطلاق، ولكن الله جل وعلا وأعلم أن التطرق يفعل عند الحاجة، ممن عند الحاجة أقول ذلك احتراما من من يفعلها مثل تجارة، واحد مثل تجارته يفعل ذلك يعني اتخذها وظيفة، ها؟ لكن من فعلها لحاجته إلى المال. ها لا مش كانوا ملجأ لا مش هاد الملجأ خالص لا بيع الطرار مثلا سمي بيع الطرار لا تتخذ وظيفة ومهنة ولكن من فعلها لحاجته إلى المال هذا قيد قائل الثاني لم يجد من يقرضه لم يجد من يقرضه ها وكان في حاجة للمال فيجوز إذن القول الله أعلم فإن كان صاب فمن الله رسوله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله رسوله منه براء هو التفصيل بع طرق لا يمنع مطلقا ولا يجوز فاتخذ وظيفة مطلقا ولكن ها بقدر الحاجة بضابط وقيود الضابط الأول أن يكون محتاج إلى المال الضابط الثاني لا يجد من يقلده الضابط الثالث لا تتخذ وظيفة ومهنة بل تكون بها الحاجة والقاعدة الحاجة تقدر بقدرها للطرف الثالث نعم أوه. الطرف الثالث وليس ما هي الطرق نعم كده صح تقدر بقدرها يبقى ان فينا فيه ثلاث ضوابط اكتبوها عندكم السؤال الده حقيقي في الانتحان إن شاء الله إذن من أصول الشرع تحريم الحيل. ما قلناش بقى في مسألة الحيل. اللي مثال لحيلة جائزة ها يا جماعة. قبل ننسى أن إحنا قلنا ليس كل حيلة محرمة في الشرع. مثال عز حيلة في البيوع. مثال وكنا ذكرناها أيضاً. لو تذكروا مثال لحيلة جائزة في البيوع. ولا مقول يعني مثال لحيلة يبغى عايزين دليل. لا المباح المباح صح ممتازة ممتازة صح الحيل المباح الملجا جزاك الله خير تمام ممتازة صح الملجا وفين في في في مثال اخر مهم والنبي برضه ها طب نقدر شوية التمر في حديث ها التمر التمر التمر التمر التمر اللهم بلغنا رمضان ها فما التمر التمر التمر يا جماعة طب نطلب تاني العرايه اه تمام حي ممتاز لا, بس العراية لا العرايه مش حيله لا مش هذه رخصه في مساله الربا بنفرق بين الرخصه وبين فرق بين الرخصه وبين حيله هذه رخصه انا اتكلم عن حيله الرخصه تختلف عن الحيله ها يا طب تاني الجمع والجنيب ها طمر جمع وطمر جنيد العرايب مرخص في الكلام, على الكلام عن حيلة الحيلة غير رخصة وضحت أم يعني أمي نقول إيه ثاني طيب اللهم استهال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا باع صاعا من طمر جميب طمر جيد بصاعين من طمر جمع طمر مخلط زي على جيد باع صاع بصاعين فهذا رده ها فماذا نعم تذكرت يا كده والله كده يا جماعة الله مستعان فهنا سلم حرم هذه المعاملة ها واعطاهم علاجا لذلك فقال صلى الله عليه وسلم بيع الجمع جمل هو التمر السيء من التمر السيء بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا ويدي حيلة مباحة بدلا أن يبدل صاع صاعي لا ده حيبيع الطمر السيء بالمال ثم يشتري بالمال طمرا جيدا نعم إذن نرجع مرة تانية إلى الحيل المحرمة هي التي أطرها الشارع وهذا من أسول الشرع تحريم الحيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فأذابوا ثم جملوا فبعوا أكلوا ثمنا انظر إلى شر الخلق والخليق شر البارية اليهود عليهم الله ما يستحقون يحرم عليهم الشحوم فيذيبون الشحم ويبيعونه على أنه, إيه؟ على إنه زيت ويأكل ويأكلوا ثمنا فهذا الحديث أصل أيضا في تحريم الحيل المحرمة. أقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا مرتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدم الحيل. ها لذلك يقول أحمد عن أصحاب الحيل الحيل المحرمة: عمدوا إلى السنن فاحتالوا. نعم فاحتالوا في نقضها. قال فالشيء الذي قيل أنه حرام احتالوا حتى أحلوه. انظروا يا حكم الله. اليهود كان فعل وفعل من جرائم. سبوا الأنبياء. وسبوا الاله عز وجل وفعلوا وفعلوا متى مسخوا قردا وخنازير اليهود فعلوا جرائم مسطرة في كتاب الله الى يوم الدين ها سبوا الله جل وقالوا يا الله مغلول الله فقير وما شبه ذلك ونسبوا له الولد ه وسبوا الأنبياء وقاطعوا الأنبياء وكذبوا حرب احسنت لما احتالوا تمام ه لما مسخوا الا لما احتالوا حرم عليهم الصين في يوم السبت فضعوا الشباك في ليلة السبت وأخذوا وأخذوها الأحد صباحا وقالوا ما فعلنا المحرم ها؟ لذلك بيقول ابن تيميه ها؟ آه بيقول شخص ابن تيمية أن المحتال شر من العاصي المحتال شر من العاصي لما لأن العاصي نعم هو محرم لكن هذا يعني عند التفضيل النسبي فالمحتال شر من العاص لما؟ لأن المعاص يأتي بالذنب ويقول أنه يفعل الذنب أما المحتال فيأتي بالذنب ويقول أنا لم أفعله ها يعني أيضا شيء يذكر لما قال الله عز وجل إن المنافقين ستدرك الاسفل من النار رغم أن المنافق كان يصلي ويجاهد معك مع ذلك هو الدرك في الدرك لما؟ لأن المنافق ها يدعي أنه في ظهرك يناصرك يعيدك ويعضدك وهو يخذل عنك بخلاف الكافر يقول على نفسه الكافر يظهر ويظهر, ويظهر كفرة لذلك فالمنافق شر من شر من آه الكافر آه نختم مهمة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني بين قاعدة نختم ذلك بتعليق مهم ليس عندكم في الم فاكتبوه المذاكرة من المحا من الحيال من الحيال المحرمة في مسألة أيضا في قاعدة الباب قاعدة ثانية ما يتم فرضه على القروض بدعوى أنها مصاريف إدارية بعض المصارف الـ الـ الـ التي قد يقال أنها مصارف إسلامية مثلا تعطي قروض أو غير إسلامية مثلا كما يقولون وتزيد على قدر القرض على قدر القرض فيقول مثلا أن هذه مصاريف إدارية يعني مثلا رجل يقترض ألف ويرضوها ألف ومائة ثم يقولون أن هذه المائة ليست زيادة في القرض ولكنها إيه ولكنها مصاريف إدارية هنا نقف على هذا الأمر وإلا فتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات نقول تاني، تغيير الأسماء لا يغير من تشغيلية نعم تشغيلية إدارية نعم نقول تاني. تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات بمعنى سموها مصاريف إدارية مصاريف تشغيلية ها إن كان ذلك زيادة من أجل القرض فهذا هذا ها تغيير أسماء لا يغير من حقائق المسميات. فهذه في هذه في حقائقها هذه زيادة على القرض وقد أجمع الصحابة. أن كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث ولكن قاعدة أجمع عليها جمهور الصحابة كل قرض جر نفعا فهو ربا فالعبرة في العقود ليست بالألفاظ سميها, مقار... سميها مصاريف سميها تشغيلات ه... هذه... هذا لا يغير من حقيقة المسميات أنها ربا فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. ولكن إن ثبت تحقيق أن هذه الزيادة فوق القرض تصرف على الأوراق وعلى الكاتب الذي يكتب القرض مثلا، الأمر يحتاج إلى تحقيق. بمسلا معنى مثلا أن مصرف ما بيعطي قرض حسن مثلا. ولهذا القرض يحتاج إلى مصاريف مثل في الموظف الذي يحمل المال الذي يكتب القرض مصاريف تنفق على ذات القرض فعند التحقق إن كانت حق المصاريف ها تصرف على القرض وليست فائدة فهذا لا يكون محرما كيف نعرف أنها حق المصاريف أم هي حية على الربا خذوا هذا الضابط نعم قرض لا جر نفع هو ايه هو في قرض لا جر نفع القرض الحسن هو سؤال مهم هو في قرض لا جر نفع والصحيح ما القرض القرض لا بد أن يجروا نفعا والنفع نفعا سؤال من طخ الله صار القرد لابد أن يجر نفعا والنفع نفعان نفع أخروي ونفع دنيوي تكتبوا معي ولا القرد لابد حتما لابد أن يجر نفعا والنفع نفعان نفع دنيوي ونفع أخروي أو نفع أخروي النفع الأخروي هذا هو الذي جوده الشارع منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فالنفع الأخروي هو نفع في الأجل في الأخيرة هذا الذي يجوز فقط أما النفع الدنيوي فهذا هو الربا المحرم فهذا النفع الدنيوي كان برد المال بقدر زائد على أصل القرض. او سواء مثلا بالهدايا التي يعطيها المقرض الذي الذي يعطيها المقرض آه للمقترض نعم آه. يبقى اي نفع دنيوي يزيد على القرض سواء كان هديه او سواء كان مال فهذا نفع دنيوي محرم فالاصل في عقود الاقتراض أنها عقود إرفاق فيها رفق من الدائن للمدين أي نفع يحصل لمن اقرض مالا هذا نفع محرم فنفعه عند ربه في الآخرة. وانظروا إلى حديث العظيم الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا حل أجله مثلاً أنا أخذت من أخاه محمد صديق مال ووعدته في أول رمضان يكون السداد. حصل محمد ولا لا قط مثال فقط ش محمد لا قط مثال فقط. ها حصلش كرامة طبعاً صح. فأنا أقرضني مالاً ش محمد فقلت لهم سوف أقضي ما علي في أول رمضان. فجاء أول رمضان وكنت معصراً فأمهلني ش محمد صلى الله عليه من كرم أخلاقه أمهلني ها. لشهرين ننظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم يمر بعد الأجل في كل يوم له أجل صدقة بعد حلول الأجل إلى يوم السداد الثاني الذي حددناه كل يوم له أجل إيه؟ أجل صدقة حرد الصعب باب الهدية زاد الصعب زاد الصعب باب الهدية. لا, الذي ورد عن سلم هو أنه كان إذا اقترض شيئا رده بأفضل منه وهذا ما لم يكن عن شرط يعني اقترد نبيل السلام بكرا ورد ربعيا بمعنى يجوز لمن اقترد مالا أن يرده خيرا منه ولكن هذا لم يكن عن شرط نعم أحسنتي ممسدد أحسنتي هاول أي نفع أي نفع يعود للدائن لو الأقرض المال ولم يكن عن شرط فهذا جائز ها الشيخ محمد مثلا أقرض لي مالا وكان محسنا وكان قرضا حسنا فأنا في يوم السداد أعطي أعطيته المال بالزائد أو أعطيته المال ومعه هدية فهذا اللي لم يكن عن شرط لا لفظي ولا عرفي يعني لا لفظي ولا عرفي لا لفظي يعني هو اشترط عليه, اشترط عليه باللفظ تجيب لي المال بالزيادة ولا عرفي يعني ولا عرفي متعرف عليه ان شخص ما في منطقة ما هذا عرف بين الناس انه لا يقرض إلا ويأخذ زيادة عند السداد يعني لا يعمل لله هو كده إيه؟ في عرف الناس في المنطقة في بلد ما أن هذا الشخص لا يقرض إلا ويأخذ القرض أزيد مما أقرضه. الحاصل أن القرض نعم أن سلمة اقترض بكرا وهي الجمل الصغير ورد ربعية كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاءً. الإنسان يعني, يعني إذا أين برد للجميع مثلاً إلا لم يكن عن إيه عن شرط مسبق. الله يحفظه محمد. ميراث النبي. الله يباليك فيك ربنا ينفعنا وإياك. كنا بنقول يا جماعة. نعم. إلى هذا الحد ننتهي. أنا كنت نوقع في القاعدة الثالثة بس الوقت يعني في الأمثلة والتوضيح يعني الوقت يعني طلبنا سؤال الحلقة ليه محبة على أن أعطله الماء أخذه الماء نعم إيه لما يكون عن إيه لما يكون هذا عن الشراط مسبق لا نظي ولا عرفي ما هي الرابعية؟ الرابعية الجمد الصغير سنه صغير ورد؟ لا إلا البكر؟ ها الجمل الصغير ورد رباعية الجمل جمل بس إنه أكبر فسيكون يعني الثمن هو أهله رد رباعيا ببل رب إيه ببل رد يعني الإحسان إلى من أقرضه ولم يكن هذا عن اشتراط مسبق البكر الجمل الصغير الربعية الجمل ااا يعني أكبر منه في السن سؤال الحلقة يا جماعة سؤال الحلقة <تصفيق> كيف نعرف القرد ده جوه نفع؟ ايوه احسنت صح انا لا لا لا محمد جزاك الله خيره كنت بدور على على النقطه ديت ان عندها ونسيت اقولها ايوه احسنت حضرتك لما تذكرتيني انا كنت ناسي المساله كنت بفتكر فيها او آآ... الان تذكرتها مساله المصاريف الاداريه مساله لحظه محمد الله يرحمه لحظه متاسس المصاريف كيف نعرف ان هذه مصاريف اداريه ها أم هي من الحيل على الربا؟ انظروا يا جماعة عشان نطبق المسألة نظروا فيها إن كانت نسبة المصاريف الإدارية تختلف باختلاف قدر اتبتوا معي اتبتوا معي أصمحت نسألهم جدا كيف نعرف أن هذه مصاريف إدارية حقا أم هي زيادة رباوية اتبتوا ذلك اتبتوا معي إن كانت هذه المصاريف الإدارية نسبة تختلف باختلاف قدر القرض فهي ربا. يعني أقول مثلاً اللي يأخذ مئة ألف حدفع مثلاً عالي مثلاً ألف جنيه. اللي حياخد مئتين ألف مثلاً يزيد على المال مثلاً ألفين جنيه. يبقى كلما زاد القرض بيزودوا لي المصاريف. لأنه نلوم داي بي إيه ده قرض ربا وكل. لأن المصاريف لا تختلف اللي سيكتب دين ألف جنيه مثلا أو المصاريف اللي هتصرف على دين قدره ألف كالمصاريف التي ستصرف على دين أو قرض قدره مئة ألف فإذا كانت المصاريف القدرية تزيد بزيادة القرد فهذا يتضح أنه ربا أما إذا كانت نسبة واحدة لا تزيب مثلا أو قدر واحد اللي حيأخذ قرض ميت ألف مثلا مصاريف ميت جنيه زي اللي جنيه نفس نفس القدر فهذا والله أعلم تكون إيه؟ تكون مصاريف إدارية هجائية أما إذا كانت بتختلف نسبه مصاريف باختلاف قدر القرض هذا واضح أنه إيه الله أعلى أعلى وضحت كده ولا وضحت ها سؤال الحلقه الان اه سؤال الحلقه يكون الان ليس كل بيع صاحب التراضي وليس كل بيع يبطل الاكراه في اجابه ولا الامر كان كان زي الامس ها لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سؤال الحلقه اليوم بقى ممكن حاضر طب نخلص السؤال بتاع الحلقه وبعد كده نوضح حاضر حاضر لا الان ل... سؤال الحلقة الان ليس كل بيع يصح بالترادي وليس كل بيع يبطل بالاكراه لا لا, لا. حسناً الحمد لله اتقوا الله سؤال مصاريم أنا معكم إن شاء الله بس ننتهي من سؤال الحلقة ونجيب إن شاء الله أحتى أمروكم حاضر زادكم الله وحرصه وعيد ليس كل بيع يصح بالتراضي يا عليك شباب ماشية. محمد فضة ما عندك بيع ذهب بيع ذهب الفضة عن تراضي تراضي بيعن ممتاز تمام تمام إيش محمد أحسن آه. تمام ليس كل بيع بيع صاحب التراضي أنا سأنتظر إجمات أخرى أحسنت إيش محمد. المحمدان احسن في اجهات اخرى لو نجيب. تمام. ليس كل بيع مثل بيع الخمور ان كان بيران. تمام. البيع في المسجد. تمام. تمام مو فلس القاضي لا ما شاء الله جواب كويس لأن هذا أفضل من البارا في تحسن في الحالة الصحية خاص كذا ما شاء الله في الحالة التعليمية مش الصحية تمام إجابات صحيحة كلها إجابات صحيحة ها صح صحيح كذا نعكيم مثل سب مثلا إحنا عندنا مسألة إيه مسألة البيوع الربوية البيوع الربوية وين التراضي بين الطرفين؟ فهنا الشرع لا يرضى بها ورضى الشارع مقدم على رضا البشر فالبيع الربوية مثال لي مثال لبيع وقع فيها تراضي ولكنها محرمة لما لأنها تعارض النص الشرعي فهنا نقول ليس كل بيع بيع صاحب التراضي فالبيع الربوية وإن كان فيها تراضي فهي محرمة بيع الخمر كل ما محرم كل بيع محرم وإن وقع فيه تراضي فهذا باطل لأن الشرع أبطل ثم نقول وليس كل بيع يبطل بالإكراه كما ذكرتم لو الحاكم أكره رجل يملك أرضا مثلا أكره على أن يبيعها لتوسعة طريق المسلمين فهنا هذا إكراه بحق كما ذكرنا مثال مثلا مثل فندق عند الحرم حرم المكي مثلا فندق ولكن أراد الحاكم من دبما الصحة المسلمين توسعة الحرم فهنا للحاكم أن يكره صاحب الفندق على يعني ترك هذا الفندق ويهدم ولكن كما ذكرنا يشترى في ذلك على الحاكم أن يرضي صاحب البناية بثمن المثل ولا يظلمه مثال آخر أيضا أرض يملكها رجل مثال ممتاز لا ممتازين والله ما شاء الله مثل آخر ايضا رجل مفلس وله و و والناس يعني في زمته أموال الناس فالقاضي يكرهه يكرهه القاضي يكره هذا مفلس على أن يبيع ما في أديه لسداد ديون الناس لسداد ديون الناس إذا بيع التلجاء طب يعني بيع التلجاء كان بالموضوع الموضوع بيع الغرر لا لا لا لا احنا قلنا ليس كل با يبطل بالاكراه ان هناك إكراه معتبر ايه إكراه المعتبر ها راجل مثل لا ينفق على أولاده فالقاضي يكرهه على أن يبيع مثل الارض له لينفق على أولاده فهذا اكراه معتبر المفلس ممتاز صح لا التلجاء والغرر برضه الموضوع اسمين والإجابات لم نسمع لكم صوتا ودي ا يرجع الى بيع مكره الى بيع بيته مكرهن لا, لا. انتوا عندكم تشويش في المساله لا الالجاء ها الالجاء مش اللي اللي اللي. ليس هذا بيع الالجاء لا لا الالجاء مذكره ليس هذا الامر كما ذكر لا يرجعوا الى بيع الالجاء الذي يبيع الالجاء من انسان يتظاهر بأنه يبيع شيء ها أمام الناس ولا يكون ذلك عيد على الحقيقة لا الالجابر المضاح خالص الالجابر المضاح مكرهن لا لا لا. الله فيك إلى هذا الحد ننتهي صلاة على بي وعلى أيله وصحبه وسلم